يا حياه الله بالمغوار <مكش> يا حياه الله بالمغوار يا حياه الله بالمغوار يا حياه مسلم فرد بس جلال مجدك قدس طهورنا جل جلالك يا حي مسلم في البسل الثامر يضرب في كل الأعوام صابت عاداً دون الدين ويتشهد كل الأيام قاتل في سيد الإيمان حطم حطبت الأخلام هذا هو الليل كان قلبوا خير كل اجوار كان يا حيال الليل هذه يا حيال الليل نجم الشباب الليل 6 Pas parole car les rochet galoire et até ses et la les va voir à sa zone dia he et go compagnie jamron hat لايثون ارض ها جنب هون يصح ها فيو ارضي طاهر بس لبيك يا خيال يا خيال الليل فله هو يا خيال الليل في خوفتي ما وفت واليالي شامات من نظروا مسلمه في وحدته فاقوا حكم الزمن ضيا معذذ اذكرت نا لو هند فكنوا ترى نصر المؤمنين سننت دم نصرنا بالله الجبار جل ما يكون الله باته وقال وقد في غساق الليل كسل ديل وما نارت حقي تها لك لله نذا اول وبقدر انقض باخر ديل وضيعه المو أحب الله في ذكره أحب الله في ذكره ما وهيات تصيد حبته حق فأظن ان ذهو اذا سكت ليكشف الدير وما نارت حقا جالات الا اذا وبباب منك فاره حبيرا وبباب منك فاح حبيرا وبباب مو بهتسبين كف الله في ذكراه موضع يطيطه الزوال يا بان بليا يله يله يله هو هو الريح يحيى يحيى الله يله في فتق ومن رد حق زمانه بالله نسى اول سهلين وبقام برين قلب فاح قديرا وببعد ما ويلت سبيل ابقى الله, في ذكراه أبقى أبقى الله ما روى حياتك في ذو وال يا خيال الليل يمروا بها في هذه الليله يجعلنا في حشري ماء و بنا محمد فذ وخسائرنا وذل كل الجه يطينا دوما صار ان توبك يحسبنا ان صار ان توبك ونسيوا هذا هذه الرب يجلي الكرب ويذيب عرش الاشرار Maliyah. Maliyah. Maliyah. Maliyah. Maliyah.